وَرَبَطُوا الأرحام بعضهم أولى بِبَعْضٍ فِي في كتاب مِنَ من المؤمنين إِلَّا إلا تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ فَقُلْنَا اتَّقُوا ۖ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 المسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانين والقانات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصّابر والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذائرين الله كثيراً والذكرى عذب الله لهم مغفرة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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبروأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا